أحب الوفاء بشد الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع أيها المطر أحب الوفاء بشد الصور أحب الوفي الأمين فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر قام قامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهو غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح فيا وحسب الوفاء يطيل العمر هني أن لمن أخلص حب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غادر أحب الوفاء بشد الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاءك لون السحاب وحسن الربيع ونهاي المطر أحب الوفاء بشدة الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاءك لون السحاب الجبال وفوق الرواب وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهو غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا و سحقا لیده کالذی قدر آدم. ارائه شده توسط وبسایت سایت سنت دانلود